بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والاخره وله الحكم وإليه ترجعون نحمده سبحانه وتعالى وهو ولي الحمد وأهله ونستعينه وهو نعم المستعان ونستغفره وهو الغفور الرحيم ونشهد أنه الله الذي لا رب لنا سواه ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ايها الأحبة في الله ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه وفضائله من خلال ما أخبر به عن نفسه من خلال ما بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه بيانا شافيا كافيا بيانا للحقيقة وإخبارا بما أمره الله عز وجل أن يخبر به. وقد توقفنا في الدرس السابق عند تلك المكرمات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم المادية من الكوثري والنصر وأن لا تجع أمته وأن وأنه رفع الحرج عن أمه إلى غير ذلك واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتوقف عند مكرمة عظيمة جليلة لم تكن لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء إنها آية الوحي القرآني القرآن نعم الوحي نزل على الأبياء كلهم ولكنهم لم يبقى وحيهم مخلدا ولم يكن وحيهم آية وحيهم كان اخبارا كان تبليغا بلغوا ومضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي وآية أي فهو أمر ونهي وفي الوقت نفسه آية تدل على أنه مرسل من عند الله وفي الوقت نفسه آية صالحة للاعجاز والتحدي بها في كل زمان وفي كل مكان بمعنى لا يأتي عليها الظهر كما اتى الظهر على الآيات السابقة للأنبياء السابقين نعم وفي ذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد اعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي اوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة هذا حديث عظيم يبين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة القرآن الكريم بين منازل الكتب السماوية السابقة ما من نبيين من الأنبياء والأنبياء كثر يعني يفوق عددهم 124 ألف نبي والرسل ويفوق عددهم 313 رسل يعني أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جم غفير وهذا الجم الغفير من الانبياء عليهم الصلاه والسلام مصطفون من قبل رب العالمين الله يصطفيه من الملائكه رسلا ومن الناس وبعد اصطفائهم اوحى الله عز وجل اليهم اي انزل عليهم سبحانه وتعالى الوحي بواسطه جبريل عليه الصلاه والسلام هو ملك الوحي هو امين الوحي في السماء والانبياء امناء الوحي في الارض او صن نام على الزواج النبي عليه الصلاه والسلام ولكن الوحي الذي خص الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم كان ايه قال الا وقد اعطي من الايات ما مثله ا عليه البشر يعني كل نبي من هؤلاء الانبياء من هذا الجم الغفير من الانبياء عليهم الصلاه والسلام الا وقد اعطى الله عز وجل بين يديه ايات تدل هذه الايات على أنه نبي، فأعطى لموسى عليه الصلاة والسلام العصا، تتحول الى تعبان، واعطاه كذلك اليد إذا أخرجها من من جيبه تخرج بيضاء من غير سو، أي من من غير أن يكون ذلك البياض مرضا أو ما أو ما إلى ذلك، وأيده بأيات أخرى كالضفادع والدم إلى آخره، وبالمناسبة يعني على ذكر إرساله الدم عليهم وإرساله الضفادع عليهم وإرساله كثير من من الآيات التي أَيَّدَ الله عز وجل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بها فهي آيات عذاب وآيات إنذار وآيات يعني تبين لهم يعني بمنزله الانذار تبين لهم أنهم على خطر بينما كان ما أوحى الله عز وجل به إلى نبي, إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم نورا كانت آية محمد صلى الله عليه وسلم نورا كانت آية محمد صلى الله عليه وسلم شفاءا كانت آية محمد صلى الله عليه وسلم هدايه وهكذا من الصفات المذكورة في القران الكريم لهذا لهذا الوحي فايده الله عز وجل بالعصا واليد وأيّد عيسى عليه الصلاة والسلام بالشفاء الأكمه والابرص إلى غير ذلك وأيد صالح بالناقة وأيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخروج من النار وبغيرها من الآيات وأيد نوحا بالسفينته وإلى آخره ولكن هذه الآيات آيات مادية آيات مادية تنتهي في وقتها يتحدث بها النبي وربما تذهب قبل أن يذهب النبي ربما تستهلك تلك الآية قبل أن يذهب النبي كنقة صالح إذن بعث اشقاها فعقرها إذن بعث اشقى القوم فعقر هذه الناقة فبقي صالح عليه الصلاة والسلام بعد آيته وبعد حجته عليه ولكن كان الذي أيض الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى جانب الآيات المادية وما أكثرها آيات المادية وما أكثرها الآية المادية وإذا تتبعتها فإنك ستجد هذه الآيات تخالف آيات الأنبياء السابقين يعني آيات تحمل البشارات ولا تحمل النذارات تحمل الخير ولا تحمل الشر فتجد مثلا آية تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم نبع الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الماء في بئر الحديبية الى غير ذلك من الآيات التي تدل على ماذا؟ على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم آيات الإسراء والمعراج آيات الشخاق والقمر آيات مادية كثيرة وكثيرة جدا ولكن الآية الكبرى، والآية الدائمة والآية المستمرة هي القرآن هي الوحي هي هذا الكتاب الذي بين ايدينا وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ميت له آمن عليه البشر كان أولئك الأنبياء يعطيهم الله عز وجل على مقدار ما يؤمن بهم البشر فيعطيه إلى على قد ما يحتاج إليه البشرية في ذلك الوقت أو ما يحتاج إليه قومه بالخصوص في ذلك الوقت لأن النبي يبعث إلى قومه خاصة وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه وإنما كان الذي اوتيت ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤيد بمعجزات أخرى وإنما يقصد بالحصر هنا حصر المعجزه الكبرى المعجزة الخالدة لأن إنما تفيد الحصر وإنما كان الذي أتيته وحيا ليس معنى هذا أنه لم يؤت شيئا آخر لم يؤيده الله عز وجل بشيء آخر بل أيده بآيات ومعجزات كثيرة ما امتلات بها كتب الدلائر وكتب اعلام نبوه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه يقتر هنا أن يبين لنا هذه الميزه العظيمة تخليد القرآن الكريم باعتباره آية وباعتباره شريعة فمن أراد أن يتخذه منهجا لحياته فبها ونعمت ومن لم يرد فهو عليه آية حجه لك أو عليك يعني بقي القرآن الكريم يتحدى بقيت بقي القرآن الكريم يتحدى قال النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى, أوحى الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه وانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربط بين الايه والاتباع لان الاتباع يكون على مقدار مدى تاثير الايه فيهم على مقدار اقتنائهم بالايه واذا كانت الايه محدوده الوقت والزمان والمكان فإن الناس يؤمنون على مقدار هذه الآية وإذا كانت الآية خالدة تستغرق الزمان وتستغرق المكان فإن الأتباع سيكونون أيضا يعني كثيرين كثيرين فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامه يعني أن يكون أكثر أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثرا بسبب وجود آيته مستمرة قد أحدهم فيقول ما هو ذلل على أن محمد رسول الله أحتاج أن تقدم له وأن تقول له إن فلق القمر في القتائن وأن, وأن كذا وإن كذا وإنما قل له هذا الكتاب القرآن الكريم هذا الكتاب الذي بين يديك هو آيته صلى الله عليه وعلى من يعترف بهذه الآية بأنها آية فعلا يعترف لها الخصوم قبل الأصدقاء والأحباب يعترف لها أعداء هذا الدين الذين يحاولون بين الفينة والأخرى أن يجدوا طريقا إلى النيل من القرآن الكريم، وما زادهم احتكاكهم بالقرآن الكريم إلا إقرارا في قرارة أنفسهم بأنه ليس كلاما طبيعيا. فمنهم من يقر ويعلن إسلامه، ومنهم من يقول هذا ليس كلاما طبيعيا، وطبعا تمنعه أهواءه وأمور أخرى حجزه عن أن يؤمن بالله عز وجل. إذن القران الكريم آية أين تظهر هذه الآية أين تظهر هذه الدلالة هذه العلامة هذا الإعجاز أين يظهر في كتاب الله تعالى يظهر في كل مناحيه حيثما نظرت إلى كتاب الله عز وجل في أي باب من الأبواب وفي أي علم من العلوم وفي أي فن من الفنون إلا ووجدت القرآن الكريم آية فهو آية في نظمه وأسلوبه وبلاغته وفصاحته وهو كذلك آية في تشريعه في العقيدة التي جاء بها في العبادات التي جاء بها في المعاملات التي جاء بها في السلوك والأخلاق التي جاء بها وهو أيضا آية في الأخبار التي جاء بها فقد أخبرنا عن حاضرنا أي عن الوقت الذي نحن فيه كما أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عما يحدث في المدى القريب وفي المدى البعيد وقال لهم غلبت الروم في أدنى لب وهم من بعد غلابهم سيغلبون في بداية سنين وقال عن بعض المشركين الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنسيمه على الخرطوم أي سنضربه على على أنفه وكانت الضربة مجددة قبل نحو سبع سنوات مثلا وأخبرك ذلك بانتصار المسلمين وفتوح وفتوحات الإسلام التي جاءت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا عن المدى البعيد أخبرنا عن الجنة والنار والحساب والعقاب أخبرنا القرآن الكريم عن كل شيء فيه نبأ خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكمه ما بينكم كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي يعني حارث الأعوار ال الذي فيه مقال هذا الحديث فيه مقال بسبب هذا الرجل بسبب الحارث الأعوار عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولكن معناه صحيح أن القرآن الكريم فيه خبر ما قبلنا وفيه خبر ما بعدنا وفيه حكم ما بيننا فالحديث عن الأمم السابقة وأنبيائهم لا يوجد في أي كتاب موتق كما وجد في القرآن الكريم عد الى كتب التفسير فس... إلى كتب التاريخ فستجدها مليئه بالحديث عن الاقوام الماضية وعن ال... يعني القبائل الهالكه في في غارب في غ... الظهر ولكنك لن تجد فيها ما هو صحيح كما جاء في القران الكريم لماذا؟ لسبب بسيط لان الناس ما كانوا يكتبون كما كانوا يكتبون اليوم لتجد في ارشيفهم ما يعني يدل على تلك الوقائع وتلك الأحداث وإنما كان ذلك روايات شفوية إلى حين من دهري ثم بعد ذلك ظهرت الكتابة فدوين ما كان الناس يتداولونه شفويا فكان معظمه غير صحيحين وكان معظمه فيه ريب وفق إلى آخره ولكن عندما ترجع إلى القرآن الكريم ويخبرك عن قوم عاد ويخبرك عن قوم نوح ويخبرك عن عن آدم عليه الصلاة والسلام وبداية الحياة في الأرض فإنك هناك تجد الخبر اليقين هناك تجد الخبر اليقين فكل ما قاله القرآن الكريم صحيح كله وكل ما أخبرك به القرآن الكريم فهو صحيح وإن خالف ما رأيته أنت بأم عينك لو, لو رأيت شيئا وقال لك القرآن الكريم شيئا آخر في ذلك الشيء فيجب عليك أن تميل إلى القرآن الكريم وتكذب عينك لأن العين أحياناً يخيل إليها أحياناً يقع لها التمويه ويقع, ويقع لها التخير فترى شيئاً على غير حقيقته يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فالقرآن الكريم صادق كله في ظاهره وباطنه إذن فهو, فهو آية في هذا الباب أيضاً آية قرآن الكريم آية في الحديث عن الآية الأخرى التي هي الكون الكون آية كما يقول العلماء الكون آية منظورة والقرآن الكريم آية مستورة أو الكون آية مجلوة والقرآن الكريم آية متلوة فإذا تلوت فعليك أن تنظر إلى ما أخبرك به القرآن الكريم فإنك ستجد إشارات وهدايات وعلامات يضعها القران الكريم على الطريق ولذلك كثير من الذين ذهبوا الى القران الكريم من اجل الطعن فيه استبصروا به يعني عادوا عادوا منه ولهم افكار عادوا منه ولهم ذاكره عادوا منه ولهم عقول لماذا لأنهم وجدوا القران الكريم يقول افلا تعقلون افلا تسمعون افلا تبصرون فعتبروا يأول يا الباب فعادوا يعتبرون، وعادوا يبصرون، وعادوا يسمعون، وويعون. فالقرآن الكريم هو الذي فجر هذه العلوم التي نراها اليوم. ما وصلت إليه البشرية اليوم ما كان ليحدث لولا القرآن الكريم. ما كان ليحدث هذه التفجير العلمي أو هذه العلمية ما كانت ليحدث لولا القرآن الكريم. الذي قال الناس فاعتبروا يأولي لبصار فجعلهم اليوم يغوصون في البحار ويغزون الفضاء السماء ويستكشفون ما لم يروه يستكشفون الأثير ويستكشفون الأشيعة ما فوق الحمراء وما تحت الحمراء يعني يستكشفون أمورا لم تكن ترى بالعين المجرده ولكن القرآن الكريم قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فالعالم الذي نبصره اقل بقليل من العالم الذي لا نبصره ما نراه اقل بقليل شيء قليل جدا من العالم الذي لا نبصره ولا نراه والقران الكريم يشير الى هذا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون اذا في القرآن الكريم ايه هذه الايه أيد الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي أمته فهو آية له وآية لنا تؤيد هذه الأمة ولذلك كلما أرادت الأمة أن تكون قوية وأن تكون متحدية وأن تكون معجزة للأقوام الآخرين فعليها بالعودة إلى هذا الكتاب فإذا انفصلت عنه تاهت وإذا عادت إليه اهتدت من حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم إنه الفصل ليس بالهزل القرآن الكريم لا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كطرة الرد ومن تهت الجن إليه حتى قالوا إنا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا اسمع الجن الجن يعترف بالايه من وجهها أي من, و... من وجهها التشريعي والهدايه ومن وجهها الاعجازي والاعجابي قرانا عجبا يهدي عجبا لانه يخالف كلام البشر يخالف الشعر والنثر وكل ما تعرفه البشر يهدي لانه يحمل الهدايه يحمل الرحمه يحملوا الأمر والنهي يحملوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني الجن لا ينبغي أن, أن تكون الجن أحسن استماعا للقران الكريم منا هم يستمعوا إليه فقالوا سمعنا قرانا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا صافي مش مشاو على الطريق فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا لا ينبغي أن يكون هؤلاء أحسن استماعا للقرآن الكريم منا فنسمعه ولكننا لم نهتدي إلى هذا الإعجاز ولم نهتدي إلى هذه الهداة وهذا الرشد فكنا نقذفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا عبد الله بن عمر ينترونه نتر الدقل ينترونه نتر الدقل يعني الذي يقرأ القرآن الكريم ولا يستفيد منه ولا يتوقف عند حلاله ولا حرامه ولا يتذبره ولا يعرف أين ينبغي أن يقف وأين ينبغي أن لا يقف هذا إنما ينتره نتر الدقل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في أواخر في عمره يقول لقد عشنا دهرا طويلا بمعنى أنه عمر طويلا فكان من صغر الصحابة وعاش حتى عاش مع صغر التابعين يعني حتى مات 73 تقريبا يجري رضي الله تعالى عنه ورده قال لقد عشنا دهرا طويلا فكان أحدنا يؤتى القرآن قبل الإيمان يؤتى الايمان قبل القرآن يعني للبداية عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فكان أحدنا يؤتى الايمان قبل القرآن يعني يكون مؤمنا قبل أن يكون حافظا قال فتنزل السوره أو الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده ولقد رايت اليوم رجالا يعني يقارن بين عهدين بين العهد السابق الذي كان فيه صغيرا في كنف ابيه عمر بن الخطاب وابي بكر وغيرهم من الصحابه رضي الله تعالى عنهم وبين عهد آخر عهد الحجاج بن يوسف وعهد فلان وفلان من الذين كانوا في ذلك الوقت يعني يقال ولقد رايت اليوم رجالا يؤتون القران قبل الايمان أن يكون حافظاً قبل أن يكون مطمئناً بيش بالإيمان يؤتون القرآن قبل الايمان. فيقرؤون القرآن ما بين فاتحته إلى خاتمته من الفاتحة من الجنة والناس قال ولكنهم لا يتعلمون حلاله ولا حرامه ولا يقفون عندما ينبغي أن يقف عنده وإنما ينصرونه نثر الدقل الدقل هو رديء التمر والإنسان إذا كان يأكل ثمرات إذا كانت جيدة أكلها وإذا كانت لذيئة رم بها هكذا وضعها بين السب بين الوسطى والابهام ورم بها بعيدا وهذا كنيسة عن رمي الرمي بالقرآن أو طرح القرآن أو طرح العمل بالقرآن المراد بالطرح هنا طرح العمل بيج بالقرآن هو حافظ للقرآن الكريم ولكنه لا يعمل به إذا ينسوه هنا ذكر كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرده. إذن فالقرآن الكريم آية خلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فبها تتحدى فإذا احتكمت تحتكم إلى كتاب الله عز وجل وإذا استرشدت فاسترشد بكتاب الله عز وجل وإذا ضللت فاهتدي بكتاب الله عز وجل وإذا دعيت إليه فارجع إليه مذعنا فارجع إلى القرآن الكريم مدعنا وامتتل أمره واجتنب نهيه كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن ما كان يتجوز النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وكان وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر أي سماء تضلني وأي أرض تقلني ان قلت في كتاب الله عز وجل برايي ويقول عمر رضي وكان عمر رضي الله تعالى وقافا عند كتاب الله عز وجل دخل عليه رجل بعد أن استأذن فأدين له أخوه حر بن قيس فأدين له أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فبدأ هذا الرجل أن ينهار على أمير المؤمنين بسب وشتم ويقول له هي يا ابن الخطاب إنك لم تحكم بالعدل ولم تعطي الجزل ولم تخرج في السرية ولم تفعل كذا يعني يقول له ما يشاء من الكلمات التي يعني لا تناسب جلاله ومكانته عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارده قال فوضع عمر يده على السيف ليضرب وقع لان هذا الرجل يقول كلاما لا اساس له من الصحه فقال له الحر بن قيس يعني حاجبه الذي ادخل عليه هذا الرجل يا امير المؤمنين ان النبي إن الله تعالى يقول خذ العفو وامر بالعرف وعد عن الجاهلين وهذا من الجاهلين قال فوالله ما تجاوزها عمر وكان وقفا عيداً كتاب الله تعالى كان وقافاً عيداً كتاب الله تعالى. والله ما تجاوزها عمر وكان وقافاً عيداً كتاب الله تعالى يعني جبه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه في كتاب التفسير في صحيحه عند تفسير سوره الأنفال عند قوله تعالى خذ الأف وامر بالعر واعرض عن الجاهلين يعني أنهم لا يتجاوزون القرآن ما يستطع أن يقول لا هذا, هذا ليس من الجاهلين بل المتعميد بل كذا سمع القرآن انتهى الأمر وسكت الغضب وذهبت الغيره وقال لو زيد ماذا تقول الى عندك ماذا تقول هكذا كان هؤلاء مع القرآن الكريم اذا ايها الاحبه القران الكريم ايه خالده فاذا تعلقنا به كان ايه لنا أيدنا ونصرنا وحافظنا الله عز وجل بحفظه اي بحفظه للقران الكريم يحفظنا سبحانه وتعالى بما حفظت به كثير من أقول هذه العباره اللهم حفظنا بما تحفظه أو بما حفظته به الذكر الحكيم حفظ الذكر الحكيم أن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهذه الأمة إذا استظلت بظل هذا القرآن حفظها الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم وإذا ضيعته فإنه يخشى عليها أن لا تحفظ بحفظ القرآن الكريم يخشى عليها أن تضيع إذا ضيعته واستصغرته واحتكمت إلى غيره وبحثت عن أمور أخرى يخشى عليها أن تضيع لأن من ضيع القرآن الكريم فقد ضيع صفة من صفات الله عز وجل اختار ذلك اختار الله عز وجل صفه من صفات التي هي كلامه الأزلي الذي لو كانت الاشجار كلها أقلاما وكانت البحور كلها مدادا لتكتب هذه الآيات وما دلت عليه هذه الآيات؟ فإنها ستنفذ الأقلام وسينفذ المداد وبقيت كلمات الله عز وجل لم تنفد ولو ما في الأرض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحرين ما نفذت كلمات الله إذن الكريم معجزة وفي الوقت نفسه هدايه وفي الوقت نفسه رحمة وفي الوقت نفسه موعظة وفي الوقت نفسه ذكرى للمتقين وفي الوقت نفسه تسلية وكلنا نقص على من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك كل شيء في القرآن الكريم فمن يعني بحث عن الهداية وجدها من بحث عن التسلية والرحمة والراحة والطمأننة فعليه بالقرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب من بحث عن الأحكام والتشريع وعن صدق القول فعليه بالقرآن تعاله بالقرآن الكريم هذا القران الذي يقول عن نفسه ويحدثنا القران الكريم يحدث عن نفسه ان هذا القران يهدي للتي هي أي اي ان هذا القران يهدي للتي هي أقوم في العقيده فلا عقيده أصح من عقيده القران ويهدي للتي هي في العبادة فلا عبادة أصدق وأصوب من العبادة بما جاء في القرآن الكريم ويهدي إلى التي يقوم في المعاملات في المعاملات الوالدة في القرآن الكريم وأقرها القرآن الكريم أيضا لا تجد صوابا يشبه أو يكون قريبا منها في غير القرآن الكريم كأحكام الأسرة والطلاق والميراة والبيع والشراء وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم الأخلاق القرآنية كذلك يهدي التي هي اقوم في الأخلاق فالذي لم يتشبع بأخلاق القرآن ولم يتشبع بمواعظ القرآن ولم يتشبع بحكم القرآن ولم يتشبع بعلم القرآن ما عنده علم ما عنده حكمة ما عنده أخلاق ما عنده موعظه لأن القرآن الكريم من لم يتقه به فلا, فلا وعظ له القرآن الكريم يهدي التي هي اقوم في التعامل مع سائر الناس إذا كان يهذيل التي أقوم في علاقتك بالله عز وجل فإنه يهدي التي أقوم في علاقتك بالناس ويبين لك كيف يكون التعامل مع الناس سواء كانوا ممنين أو كانوا كافرين إذا كانوا ممنين فأنت لهم ذليل أدلة على الممنين وإذا كانوا كفارا فأنت عليهم عزيز عززة على الكافرين إذا كانوا كفارا مسالمين مصالحين فإنه يدعوك إلى التعامل معهم بالبر والقسط والإحسان عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم والدع والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصدين يعني الإقصاط هو أعلى درجات الإنصاف والبر على درجات الطاعة على درجات المعامله الحسنة إذا كنا نعرف بر الوالدين في احسن وأعلى تعامل مع الناس فإن هناك بر لغير الوالدين بر لمن يخالفك في الدين والعقيده من الناس ولكنه لا يظاهر ولا يساعد على إخراجك من ذلك أو على تحريمك أو منعك من ممارسة عقائدك فهذا ينبغي أن تعامله معاملة حسنة بل بالعكس ينبغي أن تبين له أن الدين الذي تعتنقه هو دين الخلق وأن الدين الذي تعتنقه هو دين الرحمة وأنك تحمل بين جناحيك رحمة إلى الناس جميعا رحمة القرآن وهداية القرآن وبشرى القرآن الكريم ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل القرآن عن أهل القرآن لان هذه الآية في الحقيقة إذا كانت بين يديك من أنت بماذا تصف نفسك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين إن لله أهلين قالوا من هم يا رسول الله قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته الله سبحانه وتعالى له أهل ولكن ليس بالمعنى الأهلي في حياتنا نحن الأهل هو ايش هو الزوجات والابناء والاب والام والعشيره الى اخره هذا هو الأهل هنا الموالي الذي يواليك ويكون بجانبك فالعبد بجانب الله عز وجل بالعبوديه والله تعالى بجانب العبد بالولايه والحفظ بالولايه والحفظ الله ولي الذين امنوا والمؤمنون اولياء الله سبحانه وتعالى يوالونه ويوالهم سبحانه وتعالى. فأهل الله هم أهل القرآن وخاصته لماذا؟ لأنه أعطاهم صفة من صفاته اختار لهم هذا الكنز أن يكون بين جوانحهم اختار لهم هذا الكنز أن يشيع على قلوبهم من لم يعرف هذا فقد حرم الاستناره بالقرآن الكريم من لم يعرف أنه يحمل, يحمل القرآن فعلا ولكنه يجهل أنه يحمل هذا الكنز فعليه أن يراجع نفسه وأن يسأل عن هذا الكنز الذي يحمله كم ثقله لو نزل القرآن على الجبل لتصدع الجبل ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لا خاشعا متصدعا ولكنه أنزله على قلبك فكان مطمئنا بالإيمان إذن قلبك أقوى من الجبال قلبك أقوى من السماء والأرض لأنه تحمل شيئا لا تستطيع السماوات أن تتحمله يعرف هذا؟ لتعرف ما كانتك عند الله ولتعرف اختيار الله عز وجل لك لأنه اختارك الله أعلم حيث يجعل رسالاته سواء في البداية كالرسل حيث بعثهم رسلا ووضع في قلوبهم رسالاته أو فيما بعدهم ممن حملهم الله عز وجل هذه الرسالات اختارك لتحميل هذه الرسالة أي لتكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا هذه الرسالة ما دام الله الله سبحانه وتعالى وأورثك هذا العلم لك ان الله بعد ثم ان الكتاب الذين لك من عبادنا يقول لك هذا الله يقول سيدنا علي الله الله تعالى رضينا بقسمة الله فينا لنا العلم الله سبحانه وتعالى أورث لي لبعض الناس علماً وأورث لبعضهم مالاً وأورث لبعضهم جهلاً وكل واحد وما أورثه الله عز وجل في هذه الدنيا وأحسنهم حظاً من أورثه الله عز وجل النور الذي هو القرآن الكريم هذا النور المبين هذا الإكسير إكسير الحياة, إكسير الحياة القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التالين له أي في الذين يقرؤونه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرره الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرره والذي يقرأ القرآن ويترتع فيه وهو عليه شاق له أجران الماهر من المهارة الماهر بالقرآن يعني الذي يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزه أعطاه الله عز وجل من الصوت الجميل ما أعطاه ثم أضاف إلى هذا الصوت القواعد الإقرائية قواعد القرآن قواعد الأداء فجمع بين النورين بين نور الصوت ونور التجويد ونور القواعد فإنه مع السفرة الكرام للبررة والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا النوع ويؤيده ويشجع عليه يعني أنه يقول لي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لو رأيتني وأنا استمع إليك الليلة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرها غنزيد في غنزيد في الصوت الجميل والصوت الحسن لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرها قال العلم هذا دليل على يعني ينبغي تحسين الصوت بالقرآن الكريم يعني ما تقولش مثلا القرآن الكريم ما يحتاج إلى كذا وكذا القرآن الكريم فقط نقرأه كالكلام العادي لا التحسين والتحبير مطلوبان بدليل هذا الحديث بدليل هذا الحديث هؤلاء السفرة يكون يعني هؤلاء المهارة يكونون مع من مع السفرة الكرام البررة يعني الملائكة يكون في الدرجات العلا في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى والذي يقرأ القرآن سنفتاني هذا ماهر سنفتاني الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران الذي يقرأ القرآن ولكنه مسكين ما عنده, ما عنده صوت جميل ربما ما عنده قواعد ويحاول أن يطبق القواعد ويسأل عنها إلى آخره فيبدو الجهداً كثيراً من والمعاناة كبيرة من أجل ماذا؟ من أجل التعلم فهذا له أجران أجر التلاوة وأجر المشقة هذه كل المشقة التي يعاني منها له عليها أجر والتلاوة أيضاً له عليها أجر فلكل حرف عشر حسنات إذن فهو مأجر مرتين الماهر مع الصفرة الكرام الرأس والذي يتعلم له اجران ولكن لا وسط بينهما ما معنى لا وسط بينهما أي ليس ماهرا وليس متزاعة يعني لا يريد أن يتعلم ربما حافظه ولكنه لا يريد أن يقرأه أن يتعلم تجويد هذا في حقه أن يسكت لأن الإمام من الجزر رحمه الله تعالى عليه يقول والأخدوب التجويد حتم لازم من لم يزو من لم يجود القرآن آثم وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مريء بفكه والأخدوب التجويد حتم ما معنى حتم واجب حتم لازم من لم يجود القرآن آثم يعني من لم يجود القرآن وهو قادر على التجويد هو يقدر على أن يجود ولم يجود قال آثم وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مرئين بفكه يعني عندك ثلاثة الحالات إما أن تجود فتكون مع صفات الكرام البرض إما أن تكون في رياضة مع فكك أنك تروض لفك وإذا تعتع فيه فلك أجراني أجر المشقة وأجر التلاوه وإما أن تتركه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة مرئين بفكه الرياضة هي التعلم والتجويد خلاص مع السفرة الكرم البررة أو الترك يعني تلسد, تلسد الاختيارات اخترت فيها ما شئت إما أن تكون ماهرا وإما أن تكون متروضا تروض نفسك على التلاوة وإما أن, تكون وإما أن تكون ساكتا لماذا هذا التشديد في تلوات القرآن الكريم؟ لماذا هذا التشديد في تلوات القرآن الكريم؟ لأنك تبلغ كلام الله وتبلغ المعاني التي حملت هذه الكلمات فإذا أخطأت في حرف فقد حرفت المعنى وربما يسمع عنك شخص فيحمل عنك معنى مخالفاً للمراد فإذا عجمت غير المعجوم أو خرج التاء في موضع الطاء أو العكس إلى خيره فإنك ستحرف الكلام ويخذ عنك كلام محرف فلا بد إذن من إعطاء كل حرف حقه ومستحقه لا بد أن تجود الحروف من أجل بيان الكلمات لأن هذا القرآن بيان والبيان يحتاج إلى بيان يعني هو بيان في أصله يحتاج إلى بيان اللسان يعني لا اللسان من أجل أن يبلغ الأسماع فصيحا ويؤثر في القلوب بليغا ويؤثر في القلوب بليغاً ولهذا نجد مثلاً بعض الأئمة الذين يجود القرآن الكريم الناس يبحثون عنهم يرتاحون لتلاوتهم والبعض الآخر يتركه الناس ويذهبون إلى مساجد إلى مساجد أخرى إذن حاول أن تجذب إليك النفوس حاول أن تؤثر في قلوب في قلوب الناس انطلاقا من تلاوة القرآن الكريم لأن الغاية من التلاوة والغاية من الاستماع والغاية من التدبر لأن أيضا التدبر عبادة أخرى هو العمل بما فيه هو العمل بكتاب الله تعالى قل الله عز وجل يا ربي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا قال بعض العلماء من لم يقرا القرآن فقد هجره ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجره ومن قرأه وتدبره ولم يعمل به فقد هجره إذن فمن الذي لم يهجر القرآن؟ هو الذي قرأه وتذبره وعامل بما فيه وعامل بما فيه كما قال أبو بن مسعود وثمان بن عفان رضي الله وغيره من الصحابة الذين كانوا يقولون كنا نتعلم العلم والعمل جميعا كانوا يتعلمون العلم والعمل جميعا يعني يجمع بين تعلم آيات القرآن وتطبيقها كما سمعنا أو كما رأينا عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى أنهم يتوقفون عند الآيات وعند حلالها وحرامها وعندما ينبغي أن يقفوا عنده هذا كله شيء أو غيظ من فيض مما ينبغي أن يكون الحديث فيه عن القرآن الكريم الحديث فيه عن هذه الآية الخالدة عن آية محمد صلى الله عليه وسلم التي دخلت كل بيت بذل ذلك بعز عزيزة وبذل دليل. ما تركت بيتا من مضر أو حجرا الا دخلتها شرقت هذه الآية وغربت فاستمع إليها من آمن بها واستمع إليها من كفر بها فكانت للأول حجة وعلى الثاني حجة اللهم اجعل القران حجة لنا لا لا علينا وهذه المجهودات الحمد لله التي نراها في بلدنا المغرب هذه المجهودات الجبارة في تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه وترتيله والتنافس في ذلك وإقامة الجوائز من أجل ذلك من أجل حفظ القرآن وترتيله والكتاتب القرآنية وغير ذلك مما نشاهده ونراه في القنوات الوطنية الدينية وغيرها والإداعات الوطنية كذلك هذا كله يدل على أن الخير في هذه الأمة باقين إن شاء الله سبحانه وتعالى وان هذه في الحقيقة أمة القرآن وأنها تخلد في نفسها آية النبي صلى الله عليه وسلم وتحميلها إلى قوم آخرين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة القرآن وان يهدينا بهداية القرآن وأن يشفينا بشفاء القرآن وان يرحمنا برحمه القرآن وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن وأن يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه